أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طاسم ميم. تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك بن نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون إن فرعون على في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويسكرون تحين سأهب، إنه كان من المفسدين، ونريد أن نجعل الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أمة ونجعلهم الوارثين. ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجلودهما منهم ما كانوا يحذرون وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفوا عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رجوه إليك وجعلوه من الموسلين فالتقطه ان فيرعون ليكون لهم عدوا وحسنا ان فيرعون وغمان اجنودهما كانوا خاطئين وقال تراءت فيرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعون 115. وأصبح فؤاد موسى فارغا إن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 وَحَرَّمَ عَلَيْهِ الْمَرْضَعُ مِنْ قَبْلُ فَقَالَ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى أَهْلِ بَيْتِي يَقُولُونَهُ لَكُمْ فَقَالَ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى أَهْلِ بَيْتِي كلونه لكم وهم له ناصحون فرددناه إلى أمه كي تقرعينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلم ولن ما بلغ أسده واستوى اتينا حكم من وكذلك نجزي المحسنين وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَى حِيمِ غَفْلَةٍ مِنْ أَهْلِهَا فَعَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ هَذَا مِنْ شيعته وَهَذَا مِنْ عَدُوِّهِ فاستغافه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوَكَذَهُ موسى فقَضَى عليه قَالَ هَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْقَى لِإِنَّهُ عَدُوٌ فَرَفَرَ لَهُ إِنَّهُ هُوَ الْعَفُورُ الرَّحِيمُ قَالَ رَبِّ بِمَا أَنْعَمْتَ عَلَيَّ فَلَنْ أَكُونَ ضَهِيرًا لِلْمُجْرِمِينَ فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خَائِفٌ يَتَرَفَّحُ قام فاذا الذي استنصره بالام لَهُ قال له موسى انك لغاو مبيد أَرَادَ ما ان اراد ان ينقش هو عدو لهم قال يا موسى أتريد أن تقتليني كما قتلت نفسك بالأمس إن تريد إلا أن تكون جبران في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين، وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، قال يا موسى إن الملائة يأثمرون بك ليقتلوك فخرج.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 أجني من القوم الظالمين، ولما توجهت القائمة نقال، عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. ولما ورد ماء مذين وجد عليه أمة من الناس يسكون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قال تالا نسقي حتى تا يصدر الرعاو أبونا شيخ كبير فسقاله ما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير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 وَأَنذِرْهُم بِالْقَصَصِ قَالُوا لَا تَخَفْ نَجَوْتَ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ أُذِنَ لِهَذَا الْبَيْتِ أَن يُذْكَرَ فِيهِ اسْمُ اللَّهِ خَيْرٌ من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 وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن الله من الصالحين قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عذوان علي، والله على ما نقول وكتب. فلما قضى موسى الأجل وسار في أهله آنسا من جانب القور نار. قال لأجلهم كثو إني أنستنا لعل لي أتيكم من هذا خبر لعل إنها بخبرٍ أو جذوةٍ من النار لعلكم تصلون فدما ما أتاها نود يمين شاطئ الوادي الايمن في البقعه المباركه من الشجرة أي موسى إني أنا الله رب العالمين وان القي عصاك فلم ما وما رآها تهتز كأنها جان ولا مذبرا ولم يعقب يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين 111. أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واغم إليك جناحك من الرهب فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إن إنهم كانوا قوم فاسقين. قال رب إنني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون وأخيها رونه وأف. 111. ونصح مني لسانا فأرسله معي يرد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون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 بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحر مفترا قالوا ما هذا إلا سحر مفترا وما سمعنا بهذا في آباننا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 وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غير فأوقيدي يا ذا ما نعل الطيب فأوقيدي يا ذا ما نعل الطيب لي صرح لعلي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 وَيَوْمَ قِيَامَتِ لا يُنصَرُونَ وَأَسْبَغْنَ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعَنَهُ وَيَوْمَ قِيَامَتِهِمْ مِنَ الْمَقْبُورِ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 أُورِئْ إِذْ نَادَينَا وَلَاكِ الْرَّحْمَةَ مِن رَبِّكَ لِتُذِرَ قَوْمًا لِتُذِرَ قَوْمًا مَا أَتَاهُم مِن نَذِيرٍ مِن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ولولا أن تصيبه صيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فَنَت تبع آياتك مِنَ من المؤمنين. فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أطيع مثلما أطيع موسى أ ولم ما أوتي موسى من قبل قالوا سحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون قل ب كتاب من عند الله هو أهدا منه ما أتبعه إن كنتم صادقين فإن لم يستجب لكم فعلم أن ما يتبعون وَمَن أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ وَأَقْسَمُوا وَصَلَّى لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ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 ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم 117. وإن أمالكم سلام عليكم لا نبتغي جاهلين 118. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين وقالوا إن تبع الهدا معك نتخطف من أرضنا، أ ولم نمكن لهم حرا من آمن يجذاء إليه ثمار كل شيء الرزق من لدنا ولكن إن أكثرهم لا يعلمون، وكم أجلسنا من قرية بطرت معيشتها، فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا لَئِنَّا نَحْنُ وَارِثُو وَمَا عَلَيْهَا وَإِنَّا مِن يُمْنِ رَبِّكَ لَمُسْتَقِرُّونَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا.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 اللَّهُ خَيْرٌ وَأَبْقَى أَفَلَا تَعْقِلُونَ أَمَّنْ وَعَدْنَا وَعْدًا حَسَنًا فَهُوَ لَاقِيهِ كَمَنْ مَّتَّعْنَاهُ مَتَاعَ الدُّنْيَا كَمَن مت 119. وفتعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين 110. ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون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 وَدُعُوا وَقِيلَ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ فَدَعَوْهُ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَرَأَوْا الْعَذَابَ لَوْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَهْتَدُونَ وَيَوْمَ يُنَادِي فَيَصُورُ مَاذَا 114. فعميت عليهم الأنفاء يومئذ فهم لا يتساءلون 115. فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن من المفلحين وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيره سبحان الله وتعالى عما يشركون وربك ي 117. ويسلم ما تكن صدورهم وما يعلنون 118. وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون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 ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلناها توبرها نكبر فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا أن الحق لله وظل عنهم ما كانوا يفترون ان قَوْمُكَ كَانَ مِنْ قَوْمِ مُوسَى فَبَغَى عَلَيْهِمْ وَآتَيْنَاهُمْ مِنْ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ بتئل القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرح واتغفي ما أتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الد الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين قال إن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 ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون فخرج على قومه في ذينته قال الذين يريدون الحياة الذين الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم وقال الذين أوتوا العلم ويلهم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقى غائلا الا الصابر تنصب نبهه وب داره الاض فما كان له من فئه ينصرونه من دون الله وما كان من وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوا كَانُوا بِالْأَمْسِ يَقُولُونَ وَيْكَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَخُدِرْهِ لَوْلَا أَمْ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 إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد قل ربي أحلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين وما كنت ترجو يُلْقَىٰ إِلَيْكَ الْكِتَابُ إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ ظَهِيرًا لِّلْكَافِرِينَ وَلَا يَصُدَّنَّكَ عَن آيَاتِ اللَّهِ بَعْدَ إِذْ أُنذِرْتَ 111. وادع إلى ربك 112. ولا تكونن من المشركين 113. ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هارك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون